كذبت ثمود بطرواها هائل بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدمدم عليهم ربهم بنا بهم فتوها ولا يخاف عقباها